Surah Al-Hadim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Subbha لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير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 وما يعود فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والان الى الله ترجعون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل 119. وهو عليم بذات الصدور 110. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 119. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم نؤمنين 110. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن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 119. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وِجْهَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ بَشَّرَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُ وُرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ظَرُونَا نَخْتَبِسُ مِنْ نُورِكُمْ 117. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 118. فضرب بينهم بسور له باب 119. باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب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 111. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 112. ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر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 والله ذو الفضل العظيم ما اصاب من نصيبه في الارض ولا في انفسكم ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نذراها ان ذلك على الله يسير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 هُوَ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ 121. والكتاب فمنهم مهتد 122. وكثيرا منهم فاسقون 123. ثم قفينا على آثانهم برسلنا 124. وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا فِي قُلوبِ الَّذينَ اتَّبَعُوهُ رَأفةً وَرَحمَةً وَرَهبَانيَةً بِتَذَعُّنٍ مَا كَتَبناها عَلَيهِم إِلّا بِالِاتِّغاءِ رِضوانِ اللهِ فَمَا رَعَوُها حَقَّ رِعايَتِها فَآتَينا الَّذينَ آمَنوا مِنهم أَجْرَهُم